ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان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 لم يطمسهن إنس من قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان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 ولمن خاف مقام ربه جنتان ذكر أرصافهما قال في هذه الآيات ومن دونهما جنتان أي من دون الجنتين الموصوفتين جنتان أيضا دون من دونهما يعني كالصفة من دونهما في الأوصاف والجنتان الأوليان للمقربين وهاتان الجنتان في أصحاب اليمين لأنهم تختلف منازلهم في الجنة الجنة درجات وأهلها متفاوتون في منازلهم كتفاوتهم في الدنيا في أعمالهم الصالحة من دونهما في الوصف جنة جنتا جنتان الأوليان من ذهب وما فيهما من ذهب وآنيتهما وما فيهما من ذهب وهتان الجنتان من فضة انيتهما وما فيهما من دونهما جنتان مدهامتان يعني خضراوان اللحومه الخضرة مدهامتان اي خضراوان في الأشجار الملتفة وفي الجنة الاوليان قال ذوات اثنان وهنا قال مدهامة أي خضراوان في الأشجار الملتفة وهذا أقل من ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما أي نعم الله جل وعلا تكذبان أيها الثقلين فإن هذه الجنات من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده ومن نعمه أنه لا يسوي بين الناس بل يفاوت بينهما حسب أعمالهم فهذا من نعمه سبحانه وتعالى مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فهذه الجنتان المدهمتان من نعم الله على عباده تستوجبان منهم الشكر, منهم الشكر للتكريم بأي اي آلاء ربكما تكذبان ثم قال جل وعلا فيهما عينان نظاختان نظاختان قيل فائضتان بالماء فائضتان بالماء وفي الأولين قال تجريان فيهما عينان تجريان هذا أفضل من النظاختين يعني معنى نظاختان يعني فائضتان بالماء وقيل فوارتان فوارتان بالماء وهذا أقل من الجريان فيهما عينان مظافرة فيهما فاكهة ونخل ورمان فاكهة اسم لما يتغذى به من كل صنوف الفاكهه اللذيذه اختلفت الطعوم والروائح ثم قال ونخل ورمان نص على أن النخل والرمان وهما داخلان في فيهما فاكهه النخل والرمان داخلان في قوله فيهما من باب تميز النخل والرمان على بقية الفواكه قالوا فالنخل هذا للغذاء والرمان هذا للدواء فتختلف منافع النخل والرمان وهما متميزان على متميزان على غيرهما من أنواع الفواكه فيهما فاكهة وفي الأولين قال فيهما من كل فاكهة زوجان وهنا أجمل قال فيهما فاكهة ونخل ورمان هذا أقل مما سبق فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان كما سبق ان هذا من نعم الله عز وجل التي تستوجب الشكر ومن لم يشكر نعمه فقد كذب بها من لم يشكر نعم الله فقد كذب بها وكفرها بأي آلاء ربكما تكذبان فيهن أي في هذه الجنات خيرات انحسان هذا وصف لأزواج أهل هاتين الجنتين فيهن خيرات وفي قراءة خيرات خيرات بالتخفيف وخيرات بالتشديد جمع خيرة وكذلك خيرات جمع خيرة لكن خفق فهن نساء خيرات في أجسامهن وفي منظرهن وفي أخلاقهن فهن خيرات من كل وجه كاملات مكملات ليس فيهن نقص خيرات في أخلاقهن وتعاملهن حسان في مرآهن ومنظرهن. إذا نظر إليهن أزواجهن فإنهم يصرون بذلك خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تزويج أهل الجنة بهؤلاء هذا من نعمه سبحانه وتعالى التي يشكر عليها من لم يشكرها قد كفرها وكذب بها حور. حور جمع حوراء والحور هو شدة بياض العيون مع شدة سوادهن شدة البياض مع شدة السواد في العيون هذا آل مما يضفي عليهن الجمال حور وقيل عظام الأعين حور يعني عظام الأعين جميلات الأعين حور مقصورات شوف في بالجنتين الأولين قال فيهن قاصرات الطرف وهن قال مقصورات ولا شك أن قاصرات الطرف أفضل من المقصورات عوراً مقصورات يعني لا يخرجنا من منازلهن لأجل أن تقربهن أعين أزواجهن مقصورات في الخيام منازل خاصة الخيام معروفة في الدنيا لكن خيام الجنة تختلف عن خيام الدنيا. لأن هناك منازل مبنية وهناك منازل خيام ويتنوع هذا من أجل رفاهية السكان وتنعمهم مخصورات الخيام لا يخرجنا منهن للإبقى على جمالهن وبهجتهن فدل هذا على أن بقاء المرأة في بيتها أنه اليق بها وأقر لعون لعين زوجها مما إلى خرج، فهذا فضيلة لهن عدم الخروج وتكرم على أزواجهن إذا كنا في الجنة بهذه الصفة يجب أن تكون المؤمنات في الدنيا على تلك الصفة تشبهنا بنساء الجنة ولا يخرجنا إلى الأسواق ولا إلى المحافل ولا إلى كما هو الواقع الآن وفي هذا رد على الذين يدعون إلى خروج المرأة من بيتها وبروزها وأنها تذهب إلى حيث شاءت هذا رد واضح عليهم وهم لا يريدون بالمرأة خيرا ولا يريدون بالمجتمع وإنما يريدون أن يمردوا النساء وأن يزيلوا الفوارق بين الرجال والنساء هذا ما يريدونه فمناداتهم بعمل المرأة وخروجها هذا ليس من صالحها ولا من صالح المجتمع اولا لانها تفقد عفتها وحياءها يعني تفقد حياءها شيئا فشيئا حتى تصير لا تستحي وقد تفقد عفتها ولو على المدى البعيد لان خروجها وتبذلها من اسباب ضياع عفتها خلاف في بيتها فهو إبقاء على عفتها وحيائها ولئن قالوا نجل العمل نقول عمل المرأة في بيتها أكثر من عمل الرجال خارج البيوت هذه البيوت أعمال كثيرة في, في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب, البيت رب السيف والمجراقي فعمل المرأة في البيت قد يكون أكثر من عمل الرجل خارج البيت وهو عمل لا يقوم به غيرها لو أتيت بخدمات وخدم ما استطاعوا يقومون بعمل المرأة في بيتها فهي تؤدي عملا جليلا في البيت لا يؤديه غيرها إن كانوا يريدون كما يقولون عمل المرأة فأن المرأة معطلة نعم إذا أخرجت من بيتها صارت معطلة بالمعنى الصحيح لأنها أخرجت من مجال عملها فعطلت هذا هو التعطيل أما بقاؤها في بيتها وعمل عملها في البيت فهذا ليس تعقيلا وإنما هو إشغال لها بما يليق بها لكنهم لا يريدون نفعها ولا نفع المجتم فإنما يريدون أهدافا يضمرونها في أنفسهم وسوف يكشفها الله سبحانه وتعالى ويخزيهم بها أقصورات في الخيام حور مقصورات حور وهذا وصف جمال ومقصورات غيره هذا وصف اخر فالمراه الجميله اذا خرجت زال بهاؤها وزال رونقها وصارت مبتذله اما اذا كانت مكتنه في بيتها بقي جمالها وبقيت أبهتها وانكفت عنها أنظار الطامعين والفساق حور مقصورات في الخيام جمع خيمة لكنها ليست كخيام الدنيا إنما هي من خيام الجنة وليست مثل خيمة الدنيا مسافة قصيرة ونق وبقعة غيقة وإنما هي خيام واسعة تتسع للفراسخ والاميال والمسافات من الجنة كما جاء وصفها في الأحاديث حور مقصورات في الخيام أبي أي آلاء ربكما تكذبان أي نعمة أدل على أن قصر الحور في خيامهم من نعم الله عز وجل وكذلك قصر المرأة في بيتها حفظها في بيتها هذا من نعم الله عز وجل لو كانوا يعقلون صورات في الخيام أبي أي آلاء ربكما تكذبان ثم قال متكئين على رفرف رف, رف رفرف يعني فرش على رفرف يعني فرش فرش خضر لونهن اخضر لأن هذا ابهج في العيون والمناظر كما أن ثيابهم خضر فاللون الاخضر تلذ به العين وترتاح معه يتكئون على رفرف اي فرش خضر خضر اللون جمع خضرا على فرش على, على رفرف خضر وعبقري حسان عبقري يعني متكئات ووسائل يتكئون عليها يرتاحون عليها والعبقري هو الشيء الجيد الشيء الجيد ولهذا يقال للذكي من الرجال عبقري يقال رجل عبقري يعني أنه جيد في آرائه وفي توقعاته وتصرفاته ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر رضي الله عنه فلم أرى عبقريا يفري فريه فعمر رضي الله عنه عبقري شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم والعبقري هو المحنك الجيد فعبقريا يعني جيده على رفرة خضر وعبقري ثم قال حسان مع كونه عبقري أيضا حسان جمعنا من الأوصاف أجملها عبقرية وحسن عبقرية يعني جيدة الأصل والحقيقة وحسان المنظر والبهجة فكل ما في الجنة يسر كل ما في الجنة بهيج خلاف الدنيا فانها مختلطه بين حسن وسيء وبين سار ومحزن وبين حسن وقبيح اما الجنه فليس فيها شيء يحزن ابدا وليس فيها شيء تكرهه النفوس بل فيها ما بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر فيها ما تلذ الأنفس وتقر الأعين هذه هي الجنة وعبطري حسان فبأي آلاء ربك ربكما تكذبان فجعل هذه فجعل هذه الفرش وهذه الارائك جعل هذه الفرش وهذه الأرائك هذا من نعم الله عز وجل لعباده المتقين من نعمه التي يشكر عليها وأما قوله لم يطلثنا أي الحور هذا سبق لم يطعهن هن هو الوطن فهن أبكار لم يسبق أن تزوجن وأن افتضت بكارتهن لا إنس ولا جان فهي باقيه على طراوتها وحسنها وبكارتها متكئين على رفرف الخضر وعبقليين حسان فأنت إذا نظرت إلى أوصاف هاتين الجنتين وقارنت لأوصاف الجنتين اللتين ابلا وجدت فوارق ولهذا قال ومن, ومن دونهما جنتان والاوليان للمقربين السابقين والاخريان لأصحاب اليمين الأبرار كل له منزل بحسب حسب عمله ثم قال سبحانه وتعالى في ختام هذه السوره تبارك اسم ربك تبارك هذا اللفظ لا يطلق الا على الله جل وعلا تبارك الله احسن الخالقين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي جعل في السماء وروجا فهذا اللفظ لا يطلق الا على الله فلا يقال للمخلوق تبارك أو تقول انت كافي تبارك علينا كما يقول بعض العوام تبارك علينا بزيارك هذا لا يجوز هذا اللفظ لا يطلق الا على لا في حق الله سبحانه وتعالى أو على أسمائه تبارك اسمك فكما يقال تبارك الله يقال تبارك اسمه وفي دعاء الاستفتاح وتبارك اسمك والبركة هي ثبوت بركة هي الثبوت ثبوت الخير ودوامه ثبوت الخير ودوامه فالخير فالخير دائم ثابت ودائم من الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه وصفاته تبارك اسم ربك الذي في كل آية فبأي آلاء ربكما وهنا قال تبارك اسم ربك فهذه النعم التي ذكرها الله في هذه السورة كلها من نعمه وإيجاده سبحانه فهي من بركته سبحانه وتعالى ومن بركة أسمائه وصفاته مبارك اسم ربك اي دام خيره اي دام خيره وثبت سبحانه وتعالى اما ان تقول فلان مبارك مبارك يعني ان الله جعله مباركا فلا بأس قال عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت فتقول أنت مبارك أو بارك الله فيك ولا تقول تبارك فلان تبارك اسم ربك أي جميع اسمائه سبحانه لأن الاسم المفرد إذا أضيف فإنه يعم فتبارك اسم ربك أي تباركت جميع أسمائه سبحانه وتعالى والله جل وعلا له أسماء وله صفات، سمى بها نفسه ووصف, ووصف بها نفسه وسماه بها رسوله وأثبتها له رسوله فنحن نثبتها كما جاءت على ما تدل عليه من المعاني العظيمة، وليست أسماء مجردة، كما تقوله المعتزله ليس لها معان، ولا نجحدها كما جحدتها الجهمية، ويقولون إن تعدد الأسماء يلزم من تعدد المسمى، انتم تقولون الله واحد، تقولون الرحمن الرحيم. العزيز الحكيم أثبتهم عدة آلهة هل من المغالطة ويعلمون أن تعدد الأسماء لا يلزم منه تعدد المسمى حتى في المخلوق يتعدد الصفات في المخلوق فلا يجل هذا على تعدد ذاته لما هذا من باب المغالطة ولهذا قال المشركون لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه يا رحمن يا رحيم يا الله قال هو يزعم من له ربا واحدا وهو يدعو عدة أرباب يا الله يا رحمن قال الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى هذا رد عليهم وهو رجل على الجهمية الذين يقولون انه يلزم من إثباث الأسماء تعدد الرب تعالى الله عما يقولون فهذا من شبهه مضاطلة وأسماء الله جل وعلا وصفاته لا تحصى اسماء وصفاته كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون يلحدون في أسمائه بمعنى أنهم يجحدونها أو يفسرونها بغير تفسيرها ويؤولونها فالإلحاج له أنواع وما حصل من الجهميه والمعتزله هو جحدوا هو نفيها عند الجهميه وجحدوا معانيها عند المعتزله وإنما يثبتون الفاظا مجرده من معانيها فهذا الحاد في اسماء الله جل وعلا وذر الذين يلحدون في اسمائه ولذلك لا يدعون الله بها لانهم يعتبرونها اما ليس لها حقيقه الجهميه أو أنها ليس لها معاني فلا يدعون الله به تعالى الله عن ذلك ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح لهما في السماوات والأرض فأثبت لنفسه الأسماء ووصفها بأنها حسنى أي تحتم اي لها معان جليلة حسنة يعني لها معاني جميلة جليلة ليست مجرد ألفاظ لو كانت مجرد ألفاظ لما كانت حسنة كونها حسنة بمعنى أن لها معاني جليلة ويوخذ منها صفات الله عز وجل الرحمن والرحيم يؤخذ منهم الرحمة العزيز يؤخذ منه العزة والقوة الحكيم يؤخذ منه وصف الله بالحكمة العليم يؤخذ منه وصف الله بالعلم وهكذا القدير يؤخذ منه وصف الله بالقدرة التي لا يعجزها شيء فهي أسماء حسنة ولا تحصى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 وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسماً مئة إلا واحد من احصاها دخل الجنة فليس هذا حصر لأسماء الله في تسعة وتسعين ولكن هذه التسعة وتسعين من احصاها دخل الجنة ومعنى احصاها عرفها وأثبتها لله عز وجل ومعنى تعبد لله بها وسأله بها هذا معنى احصار وليس المراد مجرد العد أنك إذا عدد 99 اسم تدخل الجنة هو المقصود للعد والإحصار فقط وإنما معناه أن تتعبد لله بها وأن تسأله بها وان تتقرب اليه بالتوسل اليه بها هذا معنى احصاه تبارك اسم ربك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والرب هو المالك المتصرف الذي لا يعجزه شيء الرب هو المالك وهو السيد والمصلح فهذا معنى الرب سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك ثم وصفه بالجلال والإكرام تبارك اسم ربك بالجلال اسم ربك بالجلال, اسم ربك بالجلال هذا وصف للرب سبحانه ولهذا حمل فيه الجر فقال لي الجلال فهو وصف للرب لا للإسم الجلال وصف للرب والإكرام وصف للرب وأما ما سبق في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال بالرب فهذا وصف للوجه وجه الله جل وعلا وهنا قال تبارك اسم ربك للجلال هذا وصف للرب تبارك اسم ربك للجلال والجلال العظمة الجلال هو العظمة والكبرياء اللائق بجلاله سبحانه وتعالى هو العظيم الذي لا أعظم منه وهو الكبير الذي لا أكثر منه وهو القدير الذي لا يعجزه شيء ذي الجلال الذي يجله عباده المؤمنون ويستحق الإجلال يستحق الإجلال سبحانه وتعالى والإكرام أي الذي يكرم عباده المؤمنين يكرم عباده المؤمنين وما ذكره في هذه السوره من اولها الى اخرها فهو من اكرامه لعباده المؤمنين ما ذكره في هذه الجنات وما ذكر من النعم في هذه السوره فهو من اكرامه لعباده سبحانه وتعالى وهذا الذكر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ان تكثر من قولك يا ذا الجلال والاكرام قال صلى الله عليه وسلم الاض بيا ذا الجلال والاكرام يعني اكثر من الذكر بهذا الاسم يا ذا الجلال والاكرام مما يدل على عظمه هذا الاسم ومشروعية ذكر الله به بكثرة سبحانه وتعالى ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة الفريضة وهو مستقبل القبلة إذا سلم, إذا سلم من صلاة الفريضة وهو مستقبل القبلة يقول تباركت يا ذي الجلال. والإكرام. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا هذا الجلال والإكرام كان يلازم هذا الذكر بعد كل فريضه قبل أن ينصرف إلى أصحابه فهذا ذكر جليل ينبغي المسلم أن يكفر منه دائما وابدا وهذه سورة عظيمة فيها من العبر والعظات وفيها من النعم والكرامات، وفيها من أوصاف أسماء الله وصفاته الشيء الكثير فهي سورة عظيمة ابتداها بقوله سبحانه الرحمن للرحمة الواسعه ومن رحمته ما ذكره في هذه السورة في الدنيا والاخره ثم قال علم القرآن هذا من نعمه أجل نعمه تعليم الناس القرآن تعليم الناس القرآن الذي فيه الهدى والبيان وفيه العلم النافع وفيه تعريف بالله سبحانه وتعالى وفيه الوعد والوعيد وفيه الأخبار الصادقة عن الماضي والمستقبل وفيه الأحكام الشرعية العظيمة في المعاملات وفي الأخلاق وفي فهو قران عظيم ولذلك بدأ الله النعم بقوله علم القرآن علم القرآن فهذه سورة عظيمة وكل صور القرآن عظيمة لكن هي تتفاوت بحسب ما تتضمن من العبر والأحكام والحكم ويتفاوت تتفاوت القرآن يتفاضل بعضه أفضل من بعض وكله مبارك وكله خير وكله هدى وكله نور وكله رحمة الحمد لله رب العالمين وبهذا تنتهي هذه السورة نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل الذهب والفضة الموجود في الجنة مثل الموجود في الدنيا يا أخي الله ذكر في الدنيا أشياء تشاركنا في الدنيا في الجسم تشارك ما في الدنيا في الاسم تختلف عنها في الحقيقة الذهب والفضة والروائح الطيبة والسرور والفواكه الفواكه النخيل والرمان والاعناب والمياه الأنهار هذه في الجنة وهي في الدنيا أيضا لكن ما في الآخرة يختلف عما في الدنيا وإن اشترك معه في الاسم، خلافا كثيرا ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه, عنه عنهما ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء وذلك مثل أسماءه وصفاته سبحانه موجودة في, في الناس موجودة في الناس تسمون بها تشترك مع اسماء الناس في الاسم فقط في اللفظ تشترك مع هذا اللفظ لكن تختلف في الحقيقه والمعنى فقد تشترك الاشياء في الألفاظ وتختلف في الحقائق اختلافا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى فالله جعل في الدنيا نماذج مما في الجنه يستدلو به على ما في الجنة نماذج من النعيم والسرور والفواكه والنعم وجعل نماذج مما في النار من العذاب والكدر والألم والحزن والحر وغير ذلك نماذج وما في الآخرة أشد قل نار جهنم وقالوا لا تنفروح الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون فيوجد في الدنيا نعم يوجد في الدنيا اسماء مما في الجنة مذكرات مذكرات لما في الجنة وفي الجنة أشياء لم ي... لا يوجد لها نظير في الدنيا في الجنة أشياء لا يوجد لها نظير في الدنيا كما قال الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل كيف نجمع بين أن أهل الجنة لا يمرضون وبين قول إن الرمان دواء فكيف يكون دواء وهم لا يمرضون نعم يمنع عنهم المرض ما يقولونه ويشربونه ويمنع عنهم الأمراض والأصام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل وردت في كتاب الله تعالى. ما معناه إنه ملأ مرض ويتدوم؟ لا. لا. معناه إنه يمنع أصل المرض. ما يكون ما يأتي عليه ماذا؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل وردت في كتاب الله تعالى أوصاف نساء الجنة في مواضع كثيرة في القرآن العظيم. بترغيب الرجال بما اعد الله لأهل الجنه بينما لم يذكر الله تعالى في كتابه اوصاف الرجال في الجنه فما هي الحكمه من ذلك الحكمه من ذلك ان الازواج ايضا فيهن نعمه للزوجات تقر اعينهم بهن وتقر اعينهن بهم ولذلك قال قاصرات الطرف مقتنعه بزوجها ما تتشوه إلى غيره من حسنه وجماله ومحبته فالله جل وعلا جعل التلذذ من الطرفين من الطرفين في الدنيا وفي الآخر نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الله جل وعلا قال والله جل وعلا قال زين للناس حب الشهوات من النساء البنين قناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله الله بصير بالعباد نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل يستطيع اهل الجنان الثانية زيارة أهل الجنان الأولى المذكورة في هذه السورة الله أعلم أمور الآخرة وامور الجنة والنار لا يقال فيها إلا ما ثبت ما ثبت في الدليل هم ورد أنهم على سرر متقابلين وأنهم تنعم بعضهم بلقاء بعض و وجلوسهم جميعا وأنهم ليس في قلوبهم غل ولا حقد ولا شحن اخوانا على سرر متقابلين وصح أنهم يزورون الله جل وعلا ويتجلى لهم ويرونه عيانا ويخاطب كل واحد منهم فهذا كله ورد أما التزاور فيما بينهم الله أعلم لا أدري يعني لكنهم يانسوا بعضهم ببعض ويرى بعضهم بعضا وكلهم في نعيم وسرور وأنس وحبور نعم سماحه الوالد يقول من أراد أن يطلع على ما في الجنه فهناك كتاب لابن القيم اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ذكر فيه ما جاء في وصف الجنة في الكتاب والسنة وشرحه شرحا وافيا فمن أراد أن يطلع على هذا الكتاب ففيه العلم الغزير والخير الكثير نعم أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على وفد الجن المؤمن فما واجبنا نحن تجاه إخواننا من الجن المؤمن لأنه يوجد من يقول حين الدروس في الحلقات افسحوا لإخوانكم من الجن الجن مكلهون ومخاطبون باتباع الرسل ولا سيما خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهم عالم لا نراهم من عالم الغيب الذين لا نراهم فنؤمن بهم بوجودهم ونؤمن بأن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون ومنهم الفساق ومنهم الصالحون أما أننا نفسح لهم هم بحاجة إلى أننا نفسح لهم ولا أمرنا بأننا نفسح لهم فهم إذا جاءوا يجدون أمكنا تليقوا بهم وقوله يفسحوا هذا من التزيد ومن القول بغير علم نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل ورد شيء في السنة أن اهل الجنة لا يكون عليهم تكاليف بالعبادات مثل الصلاة والصيام وباقي العبادات الجنة دار جزاء وليست دار عمل الجنة دار جزاء فقط وليست دار عمل فلا فليس فيها أعمال مثل ما في الدنيا لأن الأعمال انتهت الأعمال انتهت في الدنيا وبقي الجزاء نعم أحسن الله عليكم الوالد يقول السائل هل في الجنة في أمر بغض البصر وهل يصح أن الحور العين لا يكبرنا ولا يتغيرن لا نقول إلا ما ثبت به الدليل ما نقول إلا ما ثبت به الدليل والجنة ليس فيها تطلع إلى ما في الدنيا من النظر إلى النساء وإلى الذي أمر الله كل الممهين يغضوا من أبصالهم هم في الجنة مقتنعون ما يحتاج أنه ينظر لأن ما فيه من النعيم ما يدع له مجال أنه ينظر إلى كذا وإلى كذا نعم أحسن الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل كيف أكون من عباد الله المقربين إذا عملت أعمال المقربين مع إخلاص النية إذا عملت أعمال المقربين مع إخلاص النية لله عز وجل تكون مثلهم بإذن الله نعم فليس هذا لاناس مضوا وانقضوا لا هذا مستمر لكل من عمل بعملهم وسار على نهجهم لكن لا تجزم لنفسك ولا نجزم لك هذا إلى الله سبحانه وتعالى وإنما نقول تعمل الأسباب تعمل الأسباب وأما حصول المطلوب فهذا عند الله سبحانه وتعالى نعم صلى عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما حكم التبرك بالصالحين بأن يجلس معهم لكي تناله مغفرة الله له بسببهم؟ هذا ما يسمى تبرك. هذا لا يسمى تبرك. وإنما يسمى صحبة. صحبة الصالحين ومرافقة الصالحين. ومن يطع الله وما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين. وحسن اولئك رفيقه فهذا يسمى مرافقه للصالحين ومجالسه للصالحين ليناله ما ينالهم واذا نزلت عليه عليهم الرحمه تعمه هم كما قال صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم اما التبرك لا هذا ما يجوز الا باسماء الله وبصفاته التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم المنفصله من جسمك كالعرق والريق والثياب والشعر هذا وارد لان الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك اما غيره فلا يتبرك به ما تبرك الناس بابي بكر مع انه مع انه اكرم الامه واصلح الامه واعظم الامه ما تبركوا به ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي تبرك بالأشخاص هذا أمر لا يجوز إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته نعم عشت الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم قول بعض الناس إذا أراد دعوة رجل عنده قال له تشرفنا بمجيئك وحضورك هذا من المدح والمبالغة وتشجيع الزائر من باب تشجيع الزائر لا أرى إن شاء الله بهذا بأسا تحمس الله سماحة الوالد يقول السائل ما حكم قول بعضهم لبعض إذا اشترى منزلا أو سيارة أو أتاه مولود جعله يتبارك لا لا يقول جعله يتبارك يقول جعله الله مباركا أو بارك الله لك فيه هكذا يقول جعله الله مباركا عليك أو بارك لك فيه من يقول عساوي تبارك ما يتبارك إلا الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المراد بالقانتين والقانيتان المجازمين للعبادة القنوت دوام العبادة القنوت دوام العبادة نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل نعرف أن في الجنة كل شيء يريده العبد يعطاه ولكن جاء في الحديث أن لكل رجل من أهل الجنة زوجتان كيف نجمع بينهما وهل يعطى من يريد أكثر من زوجتين الله أعلم نحن قلنا لكم نقول لكم ما نتكلم تكلم في أمور الآخرة الذي بدليل لا ندخل في هذه الأمور ولا تسأل عنها أنت نعم خذ الأدلة فقط اتبع الأدلة فقط نعم أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل ما تفسير قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى واضح تفسيره واضح القرآن يدل يهدي يعني يدل على الطريقة التي هي أقوى فهو يدل على الحق وعلى الخير وعلى الصراط المستقيم لانه هو هدى, هدى للناس يعني دلالة للناس على الخير نعم أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها يقول ذكر في الإعجاز العلمي في القرآن أن الغرب اكتشفوا أن فوق البعوضة حشرة صغيرة لا ترى بالعين المجردة تتجه معها حيث ذهبت وهذا هو المقصود بقوله فما فوقها فما رأي فضيلتكم في هذا القول القرآن لا يفسر يا أخي بالمخترعات الحديثة والأفكار والنظريات لا يفسر القرآن بهذا لأنها نظريات بشرية تخطي وتصيب وتتغير القرآن لا يفسر إلا بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو أقوال التابعين هذه وجوه التفسير أو بمقتضى اللغة التي نزل بها أما أننا نجعل المخترعات والأفكار والنظريات تفسيرا للقرآن هذا لا يجوز لأنها تخطي وتتغير لأنها تخطي وتتغير ويأتي بعدها نظريات أخرى فلا نجعلها تفسيرا للقرآن نعم أحسى الله أن يترسى مع حتى الوالد يقول السائل هل يجوز أن نسمي أحدا بعليم وحكيم كميع علي حكيم لا والعليم حكيم ما يخالف لكن ما هو مثل مثل أسماء الله سبحانه وتعالى هي أسماء مخلوقين نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ورد في الأثر ألض بياذ الجلال والإكرام فقيل إن ذلك هو اسم الله الأعظم ما توديه ذلك نعم ورد وصح قوله صلى الله عليه وسلم علي الضوء بياذ الجلال والإكرام أما أنه اسم الله الأعظم الله أعلم اسم الله الأعظم استأثر الله بعلمه من أجل أننا لا نقتصر عليه لو بينه لنا يمكن كثير من الناس يقتصرون عليه الله جل وعلا يحب أن يدعى بأسمائه وصفاته ولا يقتصر على بعضها نعم الله سماحة الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدل وكبره تكبيرا يقول أنا يا فضيلة الشيخ أحب أن أحمد الله تعالى بهذه الصيغة فهل في ذلك شيء؟ نعم ما ورد في القرآن طيب فتحمد الله على إنزال القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخر الآية هذا وصف لله وتمجيد لله وتنزيه تنزيه لله سبحانه وتعالى وهذا طيب الدعوات القرآنية هذا طيب نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما صحة تسمية سورة الرحمن بعروس القرآن الكريم الله ما أعرف هذا أنا ما أعرف هذا فاللي يقول أن يجيب دليل على هذا نعم. أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يقول هل في قوله فيؤخذ ولم يقل فيؤخذون فائدة؟ الله أعلم يا. يؤخذ يعني تأخذهم الملائكة. تأخذهم الملائكة يجمعون بين نواصيهم وأقدامهم هانفا لهم تعذيبا لهم. أما هناك فرق أن يؤخذ ياخذون هذا. يتركوا عنها لسئلة لي. نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو القول الصحيح في اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجان قول الصحيح ان الله أخفاه وانت تجتهد في الدعاء في أسماء الله وتختار الاسم المناسب لحاجتك هذا اسم المناسب لحاجتك يا أرحم الراحمين ارحمني يا غزاق يا رزاق ارزقني يا عفو يا غفور اعف عني واغفر لي وهكذا ما تقول اللهم اغفر لي يا شديد العقاب هذا غير مناسب هذا غير مناسب فتختار الاسم المناسب لحالتك وحاجتك تدعو به نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل هناك كتاب يهتم بالأسماء والصفات تنصحون به الطلاب وما رأيكم في كتاب القواعد المثلى في معرفة أسماء الله الحسنى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى طيب كتاب طيب ومؤلفه حالم جليل بلا شك إنه طيب ومفيد جزاه الله خيرا والأسماء والصفات انتشر في القرآن الكريم تقرأ القرآن الكريم وتجد فيه من الأسماء والصفات الشيء الكثير وهناك كتاب للإمام بن خزيمة اسمه التوحيد أيضا ذكر فيه ما ثبت لله من الأسماء والصفات التوحيد لبن خزيمة وهو كتاب جليل نعم وكذلك الواسطية و... والحموية والتدمرية كلها في هذا الموضوع في الأسماء والصفات نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل في قول الله تعالى في أول سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يقول هل تدل هذه الآية على إثبات اليدين لله جل وعلا على على إثبات اليدين لله جل وعلا هذه ليست منايات الصفات يعني لا تتسرعوا في قبل أن يحكم الله ويحكم الرسول لا تتسرعوا في الأحكام على الأشياء بدون دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن في هذا إساءة أدب مع الله ومع رسوله نعم أحصل عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الأسماء يستق منها صفات؟ وهل الصفات يشتق منها أسماء وما الفرق بين الأسماء والصفات يا هذه القاعدة مثل ما ذكرت في كتاب القواعد المثلح وغيره كل اسم من, من أسماء الله يشتق منه صفه يشتق منه صفه لا العكس فالصفات تشتق من الأسماء لا أن الأسماء تشتق من الصفات نعم بسم الله لكم الوالد يقول السائل كيف نجمع بين قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما وقوله تعالى لا يرتد إليهم طرفهم يقول كيف يكون العما في الآية الأولى وفي الثانية دليل على وجود البصر يا أخي <تصفيق> الآفرة أحوال مواقف أحوال ومواقف ليست موقفا واحدا ف. كل حالة تثبت كما جاءت في حالة يتكلمون ويسألون وفي حالة لا ينطقون ويختم على أفواههم هل لأخرة لا أحوال تغيرات نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف نجمع بين قوله تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا مع قوله تعالى فأما الذين سودت وجوههم أي نعم يجمعون بين الوسطين زرق وسود الوجوه والعيال بالله يجمع بين الوسطين نعم لا تنافية بينهم نعم أحسى الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة يقول أحسى الله إليكم ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة أما سمعت الكلام عما قريب قلنا أحصاها يعني عدها وعمل وعمل بمدلولها عمل بمدلولها وعبد الله بها نعم ليس المراد أحصاها مجرد العدد لا أحصاها وعمل عمل بمدلولها وتعبد الله ودعاه بها نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم من أول الصفة تأويلا ليس له مساغ في لغة العرب حكمه الظلال هذا الظلال فإن كان متعمدا فإنه يكفر واما إن كان مقلدا لغيره وناقلا لكلام غيره فهذا ظلال نعم فلا يصل إلى حد الكفر حتى يبين له نعم أحصل عليكم الوالد يقول السائل بعض القبائل يقولون دعنا نتبارك بالميت ويقول أحصل عليكم بعض القبائل يقولون دعنا نتبارك بالميت ونعم دعنا نتبارك نتبارك نعم. لا يتبارك بالمخلوق لا حي ولا ميت لا يتبارك به إنما يتبارك بأسماء الله وصفاته وأما المخلوق فلا يتبارك فيه. نعم. يقول يقول السائل صلى الله عليه وسلم ما حكم قول الزائر زارته البركة؟ من باب, من باب يعني احنا على الزائر وتشجيعه على الزيارة على بس بذلك. ما قال لكن ما يقول تبارك علينا أو تبارك علينا بجيد هذا لا يجوز أما زارتنا البركة يعني جاءتنا البركة بسببك فهذا من باب السفاهة التشريع نعم لقد تزور البركة وقد يزور الفشل مع بعض الناس عم لا نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم قول الشاب لمن رباه وليس هو والد الله يا والدي من باب الاحترام والتقدير والله الانتساب إلى غير أبيه هذا كبير من كبائر الذنوب ولا ينبغي أن يأتي بهذا اللفظ لا ينبغي أن يأتي بهذا اللفظ لأنه تشبه بمن ينتسب إلى غير أبيه أما إذا قيل هذا من باب التقدير والاحترام مثل تقول للكبير يا والد أو يا عم أو تقول للعالم يا والد أو ما شابه من باب التوقير، ألا من باب التوقير والاحترام؟ لا هذا سبب ذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يقال بأن الكفار أغبياء مهما بلغوا من اختراعات وغيرها بدليل قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون؟ يقال جهال يقال جهل وإن كانوا علماء في الاختراع والعلم الدنيوي والتقني فهم جهال في أمور الاخره جهال وعلمهم هذا ما ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى نعم صلى عليكم صباحت الوالد يقول السائل بل مراد بقوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان سبق أن سبق أن أنفسرت لأن معناه سنفرغ لكم أيها الثقلان ليس معناه أن الله مشغول ثم فرق الاثقلين يحاسبهم ولكن معناه التوعد والوعيد معناه الوعيد أنه سيحاسبهم أنه سيحاسبهم ويجازيهم وليس معناه أن كان مشغولا ففرغ من شغله لهم نعم صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل عندنا دكتور في الكلية يقول إنه يشرع لنا إذا حدثت آية من آيات الله مثل الزلازل والبراكين والفيضانات وغيرها يشرع لنا عندها أن نصلي صلاة كصفة صلاة الكسوف ويستدل بالحديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى فما صحة هذا الحكم هذا غير صحيح اننا نصلي عند غير الكسوف إذا حدثت حادثه فنشتغل بالدعاء والتوبة إلى الله عز وجل والخوف من عقابه وأما ان نصلي هذا يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل العبادات توقيفيه يا أخي لازم من دليل الصلاة لا بد من دليل على أن تشرع عند الفيضانات أو عند الكوارث لكن الدعاء دعاء مشروع نعم صلى الله عليكم الوالد يقول وأما أنه صلى الله عليه وسلم إلى حزبه أمر يعني إذا ضاقت عليه الدنيا وترادفت عليه الهموم فإنه يسعى في تفريجها للصلاة والدخول على الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا قال واستعينوا بالصبر والصلاة استعينوا يا أيها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ما هو معناه أن إذا حدثت الكوارث أنك تصلي معناه أنه إذا ضيق عليك أمر أو أهمك أمر أو خفت فإنك تصلي وتدعو الله عز وجل نعم أحسن الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل حصل جدل كثير في التوسعة الكبيرة التي تحصل في المسجد الحرام للمسعة فما قولكم في ذلك والله هذا ما هو يسال يسأل اللي يعملوا هذا العمل يسألهم نعم أحسن الله عليكم سماحت الوالد يقول وتوسعة المس المسجد شيء طيب في الناس توسعة المسجد من الجهات التي تضيق للمصلين هذا لا بأس هذا طيب نعم أما إن كان قصدك خير هذا فأنا لا أعلم, لا أعلم. اسأل المسؤولين لا. أحسن الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل من يأكل الزجاج أو يجعل سيارة تمر على بطنه فلا يتأثر بذلك فهل هذا من السحر والشعوذة أم هو أمر مستطاع يتدرب عليه الإنسان هذا ذكرنا لكم أكثر من مرة أنه من السحر التخييلي ما هو كذاب ما أكل الزجاج ولا أكل المسامير ولا أكل الجمر وإنما يخيل للناس الناس بواسطة الشياطين شيء ما هو حقيقي شيء يخيل إليه من سحر إنما تسعى وهما صارت حيات وإنما هي عصي مشحونه بالزئبق الذي يحركها تخيل على الناس نعم أحسى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم وضع لنبات خضراء في أعلى المنارة فهل في ذلك شيء من جهة الشرع؟ الله ما نعلم شيء لا الخضراء ولا الحمراء ولا البيضاء لا نعلم في هذا شيء نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الأفضل في صيام ثلاثة أيام من كل شهر أن يصوم الأيام البيض أم يصوم ثلاثة أيام متفرقة يجوز يصوم ثلاثة أيام متفرقة أو من أول الشهر أو من وسطها من آخر لكن أيام البيض أفضل نعم السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل أنا شخص ملتحن ولله الحمد والمنة ولكن قمت بنتف الشعر الذي على الرقبة أصلت بقمة فما حكم ذلك وهل يعتبر من اللحية اللحية ما ينبت على العارضين وعلى اللقن أما ما ينبت على الحلق ليس هذا من اللحية ولكن تركه أحسن لأن إذا حلقته ااا يكبر ويزيد ثم يحتاج إلى حلق كل مرة كنت تضايق منه فتركك أيها أحسن هذه من ناحية الناحية الثانية أنك قد تتدرج من حلق الشعر الذي على حلقك إلى حلق لحيتك يكون هذا من الوسائل فترك هذا الشيء لا شك أنه أحسن نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل أم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوه من أهل الفترة يا اخوان ما هم من أهل الفتره لان عندهم بقايا دين ابراهيم وعندهم بقايا دين الانبياء اهل الكتاب او ما هم من بلغتهم الدعوه بلغتهم الرسالات اليسوا من اهل الفترة اهل الفتره اللي ما جاءهم شيء ولا سمعوا ان هناك رسول ولا كتاب باقين كما ولدتهم امهاتهم هؤلاء هم من الفتره أما هؤلاء فهم بلغهم دعوة الرسل وعندهم بقايا لهم يحجون ما هم يحجون في الجاهلية يحجون ويطوهون ويسعون ويتصدقون هذه من بقايا دين إبراهيم ودين الأنبياء فهم بلغتهم الدعوة نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ذكر أحدهم في أحد الصحفي هذا اليوم قصة عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من أنه استمع إلى غنيتين في أحد الاحتفالات ولم ينكر هذا ويستشهد بهذه القصة وغيرها على الخلاف في الغنى وأنه لا ينكر أحد على أحد ما شاء الله <تصفيق> منين هذا عن الشيخ ابن الشيخ ابن ينكر هذا فيثبت أن, إن الشيخ إنه استمع كما يقول أما مجرد الكذب على العلماء فهذا حسابه على الله اللي نعرف عن الشيخ محمد بن إبراهيم أنه من أبعد الناس عن هذه الأمور ولا يليق بمكانته وعلمه وجلاله قدره أنه يستمع إلى الغنى نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز تعليق اللوحات المكتوب عليها آيات أو أحاديث على الحائط ما هو بحسن لأنها ستسقط وتمتهن ولأن هذا ليس من عمل السلف ما كانوا يعلقون على الجدران ولا على السيارات ولا على إنما كانوا يذكرون الله لألسنتهم وهذا ما يفيدك شيء أيضا إذا علقته وش يفيدك ما يفيدك إلا أنك تذكر الله أنت بلسانك وبقلبك إذا كنت يريد الأجر نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل أنا ابن لكم في كلية الطب وقد جربت الاختلاط وبان أمره لي فهل من كلمة توجيهية لوضع الاختلاط في المجال الطبي وكذلك توجيه لمن يريد تطبيق الاختلاط في غيره من المجالات اختلاط ممنوع في أي مكان بين الرجال والنساء لا يجوز لا في المجالات الطبية ولا في غيرها لأن هذا يدعو إلى زوال الغيرة وزوال الحسنه ويجر إلى النظر المحرم وغير ذلك من المحاذير فلا يجوز لا في المجالات الطبية ولا في غيرها يكون طب النساء على حدة وطب الرجال على حدة تدريس النساء على حدة وتدريس الرجال على حدة نعم انت